لهُم فِيهَا ماَا يَشأونَ خَالِدين كانََ على رَبِّكَ وَعْدَم مؤُول وَيَوْمَا يَحْشُرُهُم وَماَا يَعْبدُونَ مِن دُون اللَّهِ فَقُُ أَنتُم أَللْلتُمْ ععبَادِي فَقُ أَنتُمْ أَب لِلْجُمْعِ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حتى حتى تََسُ الذِكرَ وَكانوا قَومَم بُور فَقَدكَ الذَّبُوكُم بِمَا تَقولُونَ فَماَا تَتَقعُونَ صَررفَ وَل نَصرَ وَمَ يَظ مِن كُم نُذِقَهُ عَذاابًا كَب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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر اولئك شر ما كانوا واضلوا سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه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 وَعَدْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعْلَ النَّهَارَ نُسُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَهُ بِبَلْدَةٍ مَيْتٍ وَنَسْقِيَهُ مِمَّا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا ٱلْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَ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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أداج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خَلَقَ من الماء بَشَرًا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ظَاهِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ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 لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا, ويلقون فيها تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِبِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ